A mielőtt elhalad, a vallási valódi, melyet ő minti, időben akkor Amen. Okay. فإذا فرق البصر وخزر القمر ودمع الجنف والقمر يقول إنسان جومئذ أين أَيْنَ كلا لا وجواني يا ربك لومئذ المستقر ينبأ يا رب علا ورا ووجودي يغنين باقوا تؤول يفعل بها الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kedvenc vagyok Köszönöm. Allah awla aula, ma awla aula, ma full szauvre így zackauer